يا ايها الذين آ م ن و ا ا ت و ا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد إ ا ن اصبحت عليه ا ل ا ء الله تعالى وان خير الهدي ه د ي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور مختفاتها وان كل مختفه بدعه وكل بدعه بضلائه وكل ضلائه لله ثم اما بعد عباد الله لا يزال الكلام موصولا في تفسير سوره القهر ومع قول ربنا لست في ع ل ا ء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم ا ل خ ي ا ر سبحان الله وتعالى عما ي ش ك و ن وربك يعلم ما تؤمن صدورهم وما ي ع ل ن و الله FUCK أعلم لما تقص و ربنا ر إ ِ ن َّ ك ََ ع ْ د ه ما َ ي ع ِ ي وما َ يعلن ِْ م وما ََ ي َْ ف ى على الله َّ من شيء في الارض ولا في السماء يسمع ويرى دليلا انت السوداء إ ل ى الله إ ل ي ه المنزل و إ ل ي ه المستقر و ر ب ك يعلم ما ت ج ن ظهورهم قلنا من قبل ان الناس انقسموا مكه الى أ ه ل الايمان و ت و ح ي ل خاض لامكن واهل الخاض والى كافر وفي ا ل م د ي ن ة ظهر حكم ثالث وهو المنافق الذي يظهر الايمان ويؤخذ ا ل ك ف ة و ا ل ن ف ا ء والعياذ بالله و ل ب ك جل و ع ا ا يعلم ق ا ئ ل ة الاعين وسخر ودين الانبياء قاصدا ما يوجد ابيان انه د ي م واحد ان الدين عند الله الاسلام ومن يردها غير الاسلام دينه فلا يبدا منهم الاخرين القاصدين اما الشرائع فتختلف لكل جعلنا منكم شرعا What? multimodal ャラクターのお話はどうなのか وله قوه يرجع بها الناس أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل أ و الناس اعطاه الله ا ي ا ك أ ن ا س ت خ د م و ا ا ل ش ا ب في ا ل م ض خ د ي ا ت فاكل أ م و ا ل الناس بالباطل ذا راى ا ل ب ا ل من شقه ا يطرح ن شاذا ح او كرشا ً مفلح بلا عقول يرى ق مع الذي خلق فهو الذي ن ح د ذلك اذا اختص من طفل ا ل ح ي و ع ن د ذلك تحرمت منها الليل للراحه من كذب النهار وتعبه وطلب ا ل ا س ي ه وان إ كان بعض الناس قد و ر د السنه الكونيه ف ا ط ب ح ينام في المهام و ي ع ت ي في الليل قل ارايتم اعتنوا عن ربكم ا ف م و ا قل ا ر ا ي ت ان جعل الله عليكم ل ن اين داروا المدن الشمس ة ت ر ق و ه ا ذات الطبيب ا أين ل شمس م الصبغه ا ش اذا كنا في الشتاء من الليل الطويل أ ل ا أ ي ه ا الليل الطويل نجري بخبش وما تصطاح منك ب ا م ت ل ك لقال شاهدت الكسر و ا ل م ي ن م ت ا يظهر ا ل ص ب ا لا ل ن ط ف ل م ص ا ض ي ع م ا ف تتصور ان الكون اصبح ا ح ر ا خالصا هذا تظلم الحياه ان التمرات لا يمكن ان تتصور افلا تسمعون ما تسمعون عن ايات ربكم وان ت ت ف ق ل و ا فيها ترمدت هل يوم سوى ل ا الله هل غير الله يهتم بنهار وبضياء اهلا تسمعون تسمعون الهدى والهدايه التي جاء بها رحمه ة صلى الله عليه وسلم لان الليل ظلم والكفر ظلمه فاسمعوا الحق و ع م ل و ا به إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض و ا ح ت ل ا ل الليل والنهار لايات للاداء الذين يكفرون الله ايام ا ل و ه عودا وعلى ا د ج ن و ي ه م ت خ ط ئ و ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض I have to ask you to do it. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من قال تريده المنازل المتقين تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اليك الخير انك على كل شيء قدير م تقبل ليبة ا ا ه وتقبل نهار الأيب تطريب الحجة إلى الانجل ودعي ت ر و بشارك ل ق ا السلام ي ا ل تحفظي رجلي ودعي تحت روشي و تجزيله والصلاه على يحل يحل يحل يحل من خالف أ م ر ي و ا ن تشبه بقوم قومي ثم أ ن نعبد ا ن الله قلنا عزيزة ان جعل الله عليكم الليل قولا ه ي يوم السيامه اي اسملهم سالوكم من اله م غير الله ياتيكم الا فتفعول قل عليكم ثم يدخل في طعام واحد أ س ب و ع ا تيمم فان رحم في ذلك ان ي غ ل ر على ا ل ن ا فجعل شفاء وصيفا وربيعا وخريفا وانظر الى الاخرين انقذها وطين وبد لان النهار استمر إ ل ى يوم القيامه ماذا يكفي الليل النهار ضد الله والصياح ولعب الاولاد ماذا ياتي الليل نريد ساعه من الايام ل ما صاح فيها في هذه في الايام وفي ا هذه ا ل ا ن ا م ل ي س م ع في هبطه أعظم وليتم أ أ ن ه ا في هبطه أعظم و ل ي ن س م ع في هبطه ع ا لك ر م محمد ا يا、مهاري. يعرف الصوت دون أ ن ي ر ى لكن في النهار أ ي ن يقف الصوت فاذا وقع ا ل ض ط ل علم مراه صاحبه ولم ن من, من كرمه يتكلم ر ح ي ومن رحمته ما جعل ليلا ا فقط ولا ولكن أ ح م على للتعجال الضبط هذا هو مسير ولكن المشق يجب ان م ا يكون هذا ل هو مسير ويكون هذا هو مسير المعين. انت تستطيع أ ن تقول للشيء في الشمس فيه أهل الأرض كن فيقول يا إ ل ه ا ح ق ان الله ياتي الشمس من المغرب فاتي بها ل ن المغرب ف و ل ك الذي سقطه وكذلك نحن نتحدى اهل ا ل أ ر ض أ ن نغير من م و ت ا ل ك ن الذي قدره ويكره برحمته ومن دابه وخطبه ربنا رب العالمين س ب ح ا ن وما ر ع ف ت ه جعل لكم الليل والنهار لماذا ل م ا ذ الليل ج ع والنهار لتسكنوا فيه لماذا لكم في الليل سقوط وهدوء و ر ا ح ة و ح ي ا ة الرجل مع أ ه ل بيته ثم نوم واستقرار والنهار ولتبتغوا َ من فضله انهار ونصف وساع وجلس وهنا وهناك َ ل ت ب ت غ و ا من فضله وبعد كل هذا ولعلكم َََ ن ُْ تشكرون َََُُْ لعلكم ُْ تشكرون ََُُْ ك َ ل َّ ا شكبتم الرحيم ََّ الايات نقله سريعه عجيبه من ذكر الايات ا ل ر و س ي ة الى دي يوم ا ل د ي ة مره ثانيه و خ ا ل ف ة م ع ا ش الاخوه تحدي من الله جل و ل والسنن ا ل ق و م ي ة والنعم التي لا ت ع ط ا ربها Yeah!、Wow. ن ا ر الشهيد بعض المفسرين قصه من ا ل س ر ي ل قال هو ا ل ن ب ي يشهد عليهم ويشهدهم ويشهدون بعض عن اول رؤوسهم من الخطا ليوضحوا وليهانوا وليستذلوا ويتعلموا ان الحق لله و ض ل ب عنهم ما كانوا يفقهون في صفحنا في الارث والانداد النبراء والذين داروا منهم الله جل و ع د ا والذين ارضعوهم في معصيه الله والذين ادبهم و ظ ل عنهم كانوا ما ب ذ ل وإذا خدمت خدمه القصه ا ل ا و ل ة من القصتين في الصراع العظيم إ ل ى ذي الصور الاول صراع السلطه القائمه ع ا ل ق ة و ظ ل عنهم ما كانوا يقهرون في س ا ر و أ م ا م راس رجل في ظلم ورواد フランは、 وحافظ عليه عبد الرحاله العسيره وطبق سيد ا ل ق و ر صلى الله عليه وسلم بن يعود نعما ما هو الصالح للعبد الصالح ت ن ت ه ى القصه الاولى ب ت و ا ف ع ه ا وبملاذنها و ب ا ع ت ي د ا ت ه ا و بتنزيلها على فستان ا ق و ي وما فيها من ايات قوميه ا ف ا ضعر غضانية في ي وننتهي م القيام وما الهولية ا ل ق ص ة الاولى ب أ ن العاقبه للمتقين وان الامداد و ا ل م ض ا ء الذين رفعوا الدنيا وفض عنهم ما كانوا يكفرون لتتبع القصه الثانيه التي ندعوها في القصه القادمه هذا إن شاء الله مع المال ماذا م يكون المال اذا تنجعل بالعقل وما هو وجه سم قانون في هذا المال الذي اعطاه الله جل وعلا وهل من تشبه به من امتنا ج ل ا ب ه من نجاح ام اننا ح ن م ا راى ويقول ما شاء فهم المرضي عنه وهذا ليس من ديننا في الشرك وهذا الذي نبذله ان شاء الله تعالى ان اقرا الله في العمر وقدر وتقديره كله خير اشكر الله بالحسنى والصفات العلى ان يفعله الى كل ما قلنا ومن سنن واخذل الاسلام عند المسلمين Thank、oh, no. you.